أعبه الصلاة اللاهوتية لهيكل النوراني والغوص السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر كيلاني. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وشرف عظم وبارك وكلم ورديد وتنم على سيدنا محمد الذي افتتحت به أغلاق كنز الوجود فنصدته واصلة لإيصال الفيض والجود ورفعته إلى أعلى قرى في المعاينة والشهود وبوأته من حضرات قدسك حيث لا شاء بها حجود الذي أقمت بخدمته مقرب الأملاك وجعلته قطبا تدور عليك الأفلاك وأجلسته على كرسي المكانة بسرير التمكين فخاطبته للإرشاد والتعليم والتبيين فقلت لطريق التبجيل والتعظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سيد الأبائن والأواخر وصفنة الأمائل والأواخر لسان الحارة الأقدسية أمين الأسرار الإلهية مجل الدات ومظهر الأسماء والصفات هاء الرحمة وميمه الملك والملكوت دار الدوام سر حياة العالم علة السجود لآدم روح الأرواح الساري في جميع الأشباح لا يشاك أحدكم بشكوة إلا وجد ألمها مجمع حقائق اللهوت منبع دقائق الناسوت راية إمامته قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي لِيُحْبِرْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ خِلْعَةَ خِلَافَتِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايَعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللَّهِ تَاجُمْ مَحْبُوبيَّتِهِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى لَمْلَاكَ لَمْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ لِسَاطَةِ خُلَّتِهِ لَعَمْرُكَ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ مَا وَتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا صاحب الشرف والمجد عامل لواء الحمد صاحب الوسيلة والفضيلة آدم ومن دونه تحت لواهي صاحب الشفاعة الأعظم والكثير سلم الرضاي رفر في المصطفاي سدرة الانتهاء شمس العالم بدر الكمال نجم الهداية جوهر الكونين خليل الأقدام وحبيبك الأكرم وسلطانك الأقوم عبدك القائم بأمرك وعلى آنه ذم الشيام وأصحابه ذم الهمام ما تعاقب الأنهار الأبين والليل الأبهام فسلم تسليما عدد ما أحاض به علمك وأحصاه كتابك صلى الله على سيدنا محمد وعلى, وعلى آله وصحبه أجمعين، وعسى الله أن يعمل وكي.